قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنظومة اللامية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسألوا اسمع كلام محقق في قوله لا يذثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسلوا ولكلهم قدر وفضل ساطع لكن ما الصديق منهم افضل وأقر بالقرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيلوا قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أن أنهلوا وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناجد وآخر مهملوا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 وَأَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ أَحْمَدَ يُنْقَلُوا فَإِنِ اتَّبَعْتَ سَبِيلَهُمْ فَمُوَفَّقٌ وَإِنِ ابْتَدَعْتَ فَمَا عَلَيْكَ بُعَوَّلُوا